Cumartesi günü duası Bismillahirrahmanirrahim Allahumma la ilahe illa Anta. Anta rabbu semavati s-sem'i ve rabbul arşil azim Evvelu kullu şeyin ve ahiruhu ve khalikul halqi ve râsikuhu fatıru semavati vel ardı Ce'alul melâiketi rusulen uliy ecnihatin methna ve thulâfe ve rubâ' Ve ente alâ kulli şeyin kadir. Salli alâ Muhammedin ve âli muhammed اللهم إني أدعوك وأعوذ بك من الفقر وتشتت الأمر ومن شر ما يحدث في الليل والنهار اللهم اجعلني من عتقائك بطلاقك من النار حسبي الله لذني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.